بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه وبعد أيها الإخوة الكرام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم السبت الحادي عشر من شهر صفر سنة 43 و, و من الهجرة ينعقد هذا المجلس الرابع عشر من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار الحنبلي رحمة الله عليه وهذا الدرس تباع واستمرار واقتناف لما سبق من المجالس في شرح هذا المتم المختصر وعودة بعد توقف هذا الدرس مدة بسبب ما عم البلاد والعباد من الوباء عفانا الله وإياكم ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين جميعا بحفظه من شر الأوبئة والأسقام والأدواء وأن يرحم البلاد والعباد فالحمد لله على لطفه وفضله وتوفيقه وإحسانه وقف بنا الحديث في آخر مجالس الدروس السابقة عند آخر باب الكتاب وهو أول أبواب الأدلة بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المقدمات ومجلس اليوم بعون الله تعالى هو في باب السنة باعتبارها الدليل الثاني من أدلة الشريعة يذكر المصنف رحمه الله تعريفها وحجيتها ثم الكلام على أحوال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وعلى أي المحامر من الدلالات تحمل وانتقل أخيرا إلى فصل في تعارض الفعلين أو تعارض الفعل والقول الصادر عنه عليه الصلاة والسلام نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الإمام ابن النجار رحمه الله في كتابه مختصر التحرير باب السنة لغة الطريقة وشرعا اصطلاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابه وفعله ولو بإشارة وإقراره وزيد الهم هذا تعريف السنة السنة لغة الطريقة ومنه قول الله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين يعني طرائق من سبقكم من الأمم ومنه أيضا في هذا المعنى اللغوي العام قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرج الإمام مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء فقوله من سن سنة حسنة يقصد بها من عمل طريقة يقتدي به فيها الناس على نحو حسن إذا أطلقت السنة في اللغة فهي محمولة على المحن الحم المعنى الحميد السنة المحمودة وإلا قيدت ولهذا قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة هذا التعريف اللغوي للسنة منه أخذ التعريف الاصطلاحي وتعريف سنة اصطلاحا يتفاوت تفاوتا يسيرا بتفاوت العلوم التي يؤتى بها في السنة للعناية والتأصيل ففي علم العقيدة إذا أطلقت السنة فإنها تقابل البدعة وفي علم الحديث رواية إذا أطلقت السنة يراد بها كل ما يؤثر ويروى مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا وصفة خلقيه وخلقيه، وربما دخل في تعريف السنة الموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين فكل ذلك يقال فيه مرويات السنة يعني كل أثر مرفوع أو موقوف يروى عندهم في الاصطلاح المحدثين يقال له سنة في الاصطلاح, الأصولي في الاصطلاح الفقهي تطلق السنة في مقابل الواجب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فترى أن السنة في اصطلاح كل علم تطلق بمراد أهل ذلك العلم ونحن في الأصول ونعرض للسنة دليلا من أدلة الشريعة بمعنى أنها الموضع الذي يأخذ منه الفقيه والمجتهد استنباط الأحكام، فهي تأتي في مقابل دليل الكتاب، دليل القرآن. قال المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي يعني غير القرآن ولو بكتاب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو بإشارة وإقراره وزيد الهم. فذكر ثلاثة أشياء وزاد رابعا القول والفعل والإقرار وزاد بعضهم الهم وسيأتي شرحه بعد قليل فأخرج من تعريف المحدثين الواسع الصفات الخلقية والخلوقية لأن أحاديث الشمائل التي تروى فيها الصفات ليست مصدرا لاستنباط الأحكام مجرد إثبات كونه عليه الصلاة والسلام مثلا أن تقول في وصفه كان أدعج العينين أهدب الأشفاري كان ضخم الكرانديس شثن الكفين سبط الشعري وكان عليه الصلاة والسلام مربوعا ليس بالطويل ولا بالقصير ونحو هذا هذه في الصلاح الأصولي ليست مصدرا للتشريع فتخرج أحاديث الصفات عن مسمى السنة في الصلاحهم لأنهم يقصرونها على ما كان متعلقا بالتشريع فلهذا ذكر ثلاثة أشياء القولة والفعل والإقرار لأن كل هذه الثلاثة تترتب عليها أحكام فإذا قال عليه الصلاة والسلام قولا يؤخذ الحكم من قوله أو فعل فعلا على ما سيأتي تفصيله أنحاء الفعل فإنه أيضا محمول على استقاء الأحكام من أفعاله فإنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل فعلا ويكون في الشريعة محمولا على المنع أبدا لا يفعل محروما أو محظما أو مكروها وإذا أقر على فعل أو قول بالقيد الذي سيأتي يقال بحضرته أو في زمنه ويعلم به إلا كان إقراره صلى الله عليه وسلم أيضا مصدرا لاستقاء والأحكام واستنباطها منه فذكر ثلاثة أمور في الاصطلاح للسنة أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال غير الوحي لأن الوحي والمقصود به القرآن هو أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام الذي يخبر فيه عن الوحي الذي أتاه من ربه فإذا جاءه جبريل عليه السلام بالوحي ألقى النبي عليه الصلاة والسلام ما أتاه من الآيات قولا فلا نريد أن يدخل هذا في اصطلاح السنة فيقولون غير الوحي وربما قال بعضهم غير القرآن وأرادوا أيضا به إخراج الأحاديث القدسية فإنها من قول الله عز وجل وليست من قوله صلى الله عليه وسلم فلو قال قائل فإخراج هذا هل يعني إخراجه من الاحتجاج؟ الجواب لا وإخراجه عن مصطلح السنة وإلا في القرآن قول الله عز وجل وسائر الوحي الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو مصدر للتشريع إلا أنه يكون قرآنا أحيانا ويكون سنة وهذا قيدها قوله ولو بكتابة يشير إلى أن الكتابة تنزل منزلة القول مثل أمره صلى الله عليه وسلم عليا بالكتابة يوم الحديبية كما في الصحيحين وقد أملاه ما يكتب فاملاؤه ما يكتب هو قول منه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس هو الذي يكتب بيده فما يكتب بأمره هو قول يلقيه فيدخل في القول ومثله كتابته عليه الصلاة والسلام الكتب والرسائل للملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام فإنه يملي فإملاءه قول منه صلى الله عليه وسلم وقوله كما في الصحيحين أكتبوا لأبي شاه فكتبوا له ما كان أمر بكتابته صلى الله عليه وسلم إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابة ثم قال في الثاني وفعله صلى الله عليه وسلم الفعل كل ما يحكيه الصحابة من أفعاله عليه الصلاة والسلام وسيأتي تفصيلها بعد قليل أنحاء الفعل فإنها تارة تكون محمولة على الخصوصية وتارة على أعمال العادة والجبلة وتارة مترددة وتارة تكون أفعالا تشريعية وسيأتي الحديث عنها الآن في الفصل التالي تفصيلا فأفعاله عليه الصلاة والسلام هي أحد أنواع سنته التي يستعملها الفقهاء في استنباط الأحكام وعامة أفعاله صلى الله عليه وسلم هي التي تؤخذ منها أوصاف وهيئات العبادات المشروعة أمر الله بالصلاة في قوله أقيم الصلاة أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وأثنى على المصلين الذين هم على صلاتهم محافظون الذين هم في صلاتهم خاشعون أما تفصيل هيئة الصلاة من ابتدائها بالتكبير وانتهاءها بالتسليم فلم يرد إلا من فعله صلى الله عليه وسلم وأمر الله بالحج فقال ولله على الناس حج البيت وحج عليه الصلاة والسلام وقال للأمة لتأخذوا عني مناسككم فحج بالفعل وقف وطاف ودعا وسعى ورمى وبات وفعل أفعال الحج كلها فرويت أفعاله فكل أفعاله صلى الله عليه وسلم هي من السنة الاصطلاحية قوله ولو بإشارة يشير إلى أن ربما أشار عليه الصلاة والسلام فتكون إشارته منزلة منزلة الفعل مثل حديث مالك بن كعب لما كان يختصم مع رجل في دين يتقاضاه في مسجده عليه الصلاة والسلام قال فأطل صلى الله عليه وسلم برأسه من الحجرة فأشار لكعب أن يتقاضى عنه وهو يتقاضى ابن أبي حدرد أشار أن يضع عنه نصف دينه أو شطر دينه قال كعب قد فعلت ثم تقاضى منه الدين. لم تأتي الرواية بتفصيل هذه الإشارة، فلعله وضع له النصف أو أشار له، لكن كعبا يقول إنه أشار إليه أن يضع عنه شطر دينه، ما كلمه، واكتفى بالإشارة. فإشارته فعل سواء أشار بيده أو برأسه صلى الله عليه وسلم. أشار إلى أبي بكر رضي الله عنه بالتقدم في الصلاة، وأشار إلى الصحابة أن يجلسوا لما صلوا خلفه. وقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الحديث هذه إشارات فهم منها الصحابة رضي الله عنهم جميعا أمورا فإشارته فعل يستقى منه الحكم ويبنى عليه الدليل في الاحتجاج إشارته صلى الله عليه وسلم في العبادات طاف فأشار إلى الركنين اليمان والحجر فأصبحت الإشارة إلى الركنين من سنن الطواف والدليل فيه فعله عليه الصلاة والسلام وكان الفعل إشارة إشارته بالأصبع في التشهد في الصلاة وهذا باب طويل فقال وفعله ولو بإشارة الأمر الثالث الداخل في اصطلاح السنة الإقرار وسيأتي تعريفه أيضا بعد قليل في الفصل القادم والمقصود به أن يفعل الفعل بحضرته أو يقال القول بحضرته فيقر عليه الصلاة والسلام صلى قيس بن قهد الركعتين بعد الفجر قال ما هاتان الركعتان؟ وهو وقت نهي فقال إنها سنة الفجر لم يكن صلاها قبل الفجر فسكت فكان هذا إقرارا منه صلى الله عليه وسلم علمنا منه مشروعية قضاء سنة الفجر الفائتة بعد الفجر ولو كان وقت نهي وقس على ذلك جملة من أقوال وأفعال تفعل بحضرته فيقر صلى الله عليه وسلم ولما جاء الرجل بالجارية ليعتقها وقد ضربها فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يسألها قال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله فقال أعتقى فإنها مؤمنة فأقرها على إجابتها في شأن إيمانها بالله وأنه سبحانه وتعالى في السماء وبأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله وزيد الهم يعني زاد بعض الأصوليين في تعريف السنة أو أقسامها الهم أيهم همه صلى الله عليه وسلم بالفعل أن يفعل ولم يثبت أنه فعل فهل يكفي همه بالفعل أن يكون حجة قوله وزيدة قد ذكر المرداوي رحمه الله في الأصر قال رأيت ذلك للشافعية يعني يذكره بعض أصولي الشافعية في كتبهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فينطلق معي بحزم من حطب ثم آمر رجل فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وقال في بعض الروايات لولا ما في البيوت من النساء والذرية فهم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم فبنى بعضهم على هذا الحديث بالهم الذي فيه على وجوب صلاة الجماعة في المسجد فاحتجوا بهمه على وجوبها في المسجد جماعة قالوا لا يهم بأمر ممتنع شرعا وأبدأ عذره صلى الله عليه وسلم ومثل حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها قال فلما ثقلت قلبها على عاتقه الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه أراد أن يقلب الخميصة بأسفلها على فيجعله أعلاها قال فلما ثقلت قلبها على عاتقه فاستحب الشافعي بناء على هذا الحديث استحب للخطيب في صلاة الاستسقاء مع تحويل الرداء أن ينكسه فيجعل أعلاه أسفله فلم يثبت أنه فعل عليه الصلاة والسلام قال هم أن يفعل والهم أحد وجوه السنة فيكون حجة واكتفى أحمد وغيره من الفقهاء بتحويل الرداء وقد يقال الهم بالشيء عمل قلبي وهو أمر خفي لا يمكن للطلاع عليه فكيف عرفناه عرفناه بقوله صلى الله عليه وسلم فيعود الاحتجاج فيه إلى القول فقول بعض الأصوليين أو غالبهم لا يذكر الهم في أصناف السنة وتعريفها لا يسقطه لأنه داخل في الهم من حيث إنه أمر خفي لا يطلع عليه إلا بقول أو فعل فيكون الاستدلال بأحدهما وعندئذ لا يحتاج إلى زيادة الهم في ذكر أصناف السنة وأنواعها نعم حسن الله ليكم قال رحمه الله وهي حدة للعصمة التي التي هي سلب القدرة على المعصية ولا تمتنع عقلا معصية قبل البيعة ومعصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه في دلت معدزة على صدق على صدقه من رسالة وتبليغ ولا يقع غلطا وسهوا وما لا يخل من كبيرة وما يدب خسة أو إسقاط مرؤة عمدا وفي وجه وسهوا ومن صغيرة مطلقة هذا إجاز لمسألة العصمة ومبحث العصمة الأنبياء عليه السلام مما يبحث في العقيدة وفي الأصول أصول الفقه أما في العقيدة فلأنها من مسائل الاعتقاد وهو داخل في ضمن الحديث عن ركن الإيمان بالأنبياء والرسل عليه السلام ويأتي الحديث عن العصمة باعتبارها من خصائص النبوة وصفاتها أو من الأمور التي كتب الله عز وجل أنها لا تجوز على الأنبياء والرسل الكفر والجهل والكبيرة والمعصية وما يسقط المروأة أو الخسة والدناءة كل ذلك من الأمور التي لا تجوز فعصم الله النبيين عن الوقوع في مثلها فهذا معنى العصمة ويبحثها الأصوليون أيضا في كتب الأصول باستطراد لا حاجة لهم به لأن القدر الذي يحتاجه الأصوليون في مسألة العصمة هو إثباتها دليلا على حجية السنة لا يعني هذا أنه لا يوجد دليل سواها بل الدليل الذي يفرض به الاحتجاج بالسنة كون أفعاله صلى الله عليه وسلم معصومة من الخطأ وبالتالي فأفعاله الصادرة عنه لا يمكن أن تكون ممنوعة شرعا ليش؟ لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام ولنا في القرآن أدلة عدة كل آية أمرت بطاعته صلى الله عليه وسلم أو أغرت بالثواب على طاعته بأجر موعود أو, أو توعدت بالعقاب والوعيد على ترك أمره ومخالفة سنته كل ذلك من أدلة الاحتجاج بالسنة وكم قرن الله عز وجل في كتابه طاعته جل جلاله بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام أطيع الله وأطيع الرسول من يطيع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وهكذا كثير في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا في مثل هذا المقام في الاحتجاج بالسنة نحن مسلمين نستشهد أيضا بالأحاديث الواردة في وجوب طاعته واتباعه في مثل تفسير قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يأتي حديث أبي رافع رضي الله عنه لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ونصوص كثيرة دالة على وجوب طاعته في السنة صلى الله عليه وسلم أقول لا يستشهد بها في هذا المقام لأنها ستكون دورا أقول لك ما الدليل على حجية السنة تقول الاحتجاج بالسنة فتأتي بحديث لتثبت أن الاحتجاج بالحديث حجة وهذا دور لا يحسن فتأتي بدليل مستقل فإذا ثبتت حجية السنة عند الشخص السائل أو الباحث أو المناظر يؤتى له بأدلة السنة التي قررت ما قرره القرآن من وجوب طاعة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا من مقاصد بعثته التي نص القرآن عليها إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا واللام للتعليل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فالتعزير النصرة والتوقير الاحترام وأعظم وجوه النصرة والاحترام طاعته واتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم فهذا القدر كاف في إثبات العصمة قال وهي حجة يعني السنة بأصنافها الثلاثة المذكورة في التعريف قول وفعل وإقرار وإن زدت الصنف الرابع وهو الهم قال هي بكل أصنافها حجة قال للعصمة ثم عرفها فقال التي هي سلب القدرة على المعصية أطنب أهل العلم في تعريف العصمة ولهم فيها تعريفات متقاربة ومتباعدة أحياناً كل بحسب معتقده فللمعتزلة تعريف في العصمة حيث ينفون القدرة ولا يريدونها في التعريف فيؤولونها بنحو الآخر من ألطف العبارات في تعريف العصمة تعريف الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله قال العصمة حفظهم بما خصوا به من صفاء الجوهري ثم بما أولاهم من الأخلاق والفضائل ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق فجعل كل ذلك أوجه للعصمة الربانية بالأنبياء والرسول الكرام عليهم السلام قال في التعريف هنا المصنف التي هي سلب القدرة على المعصية الآن في العصمة هل الأنبياء مسلوبون في القدرة يعني أحدهم لو أراد المعصية لا يكون قادرا أو هو قادر على المعصية لكنه محفوظ منها ها هنا اتجاهان قال هنا سلب القدرة على المعصية يعني هو لا يقدر عليها لا يحسن أن يعصي الله والتعريف الآخر أو الاتجاه الآخر في تعريف العصمة أنه قادر عليها لكن الله حفظه فلا يقع فيها في كل في الحالتين لا تقع المعصية بموجب العصمة والعصمة منصوصة في القرآن في غير ما موضع منها العصمة العام قول الله تعالى والله يعصمك من الناس والمقصود حفظه من أذاهم لتقييد العصمة هنا بقوله من الناس وقوله تعالى أريس الله بكاف عبده وقوله إنا كفيناك المستهزئين هذه أحد وجوه العصمة وهي حفظه عليه الصلاة والسلام من اعتداء من يريده بأذى أو نقصان أو اعتداء أو نحو ذلك قال المصنف رحمه الله مختصرا على قدر فيه حكاية الخلاف في معنى العصمة ووجوهها قل لا تنتنع عقدا معصية قبل البعثة هذا واحد وكل نبي معصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ هذا اثنين ولا يقع غلطا وسهوا هذا ثلاثة وما لا يخل يعني ما لا يخل بالنبوة والرسالة والتبليغ فمن كبير يعني فمعصوم من الكبيرة وما يوجب خصة أو إسقاط مروءة عمدا وفي قول في وجه وسهوى ومن صغيرة مطلقا موجز الخلاف يا كرام هل الأنبياء معصومون من كل شيء من الصغائر والكبائر والزلل والخطأ والعمد والسهو قبل النبوة وبعدها فهذا اتجاه يقول به بعضهم أن العصمة تقتضي عدم الوقوع في شيء مطلقا ويقابله أنه معنى العصمة الحفظ مما يخل بمقام النبوة أو بمقبوليتهم عند أقوامهم وتصديق أقوالهم حتى يتحرر لك لما أحل النزاع هنا مواطن لا يختلف عليها أحد أولها أنهم معصومون مما يخل بالوحي والرسالة والبلاغ فلا يمكن أن يقع من نبي خطأ في إدراج لفظ في آية أو كتم آية أو حكم أوحي به إليه هذا باتفاق من مقتضى العصمة ألا يقع منهم خلل فيما يتعلق بالوحي والرسالة والتبليغ والدين والتشريع والحلال والحرام هذا محل اتفاق. ثانياً اتفقوا أيضا على أن الأنبياء عموما ونبينا صلى الله عليه وسلم معصومون بعد النبوة والوحي من الكفر والكبائر فلم يكن ولا يمكن أن يقع من النبيين شيء يستلزم الكفر أو الوقوع في كبير بعد النبوة والوحي وهذا أيضا من محل ما اتفقوا عليه ثالثا اتفقوا أيضا على أنهم معصومون بعد النبوة من ارتكاب اتفقنا أن الكبائر معصومون منها بعد النبوة طيب والصغائر اتفقوا على أن الصغائر ما كان منها كما قال المصنف يوجب خسة أو إسقاط مروءة قالوا هذا مثل الغش في تمرة والتطفيف في حبة شعير أمور لصغائر لكنها في المروءات قادحة فما يقدح في المروءة أو يسقطها أو يوجب الخصة هم أيضا معصومون منها ماذا بقي؟ بقي شيئا العصمة من الكبائر قبل النبوة أو من المعاصي عموما قبل النبوة والعصمة من الصغائر التي لا توجب خصة ولا دناءة ولا إسقاط مروءة بعد النبوة فهذا محل خلاف والأول منهما أسهل من الثاني أما العصمة قبل النبوة من المعاصي فقد جوز جمهور أهل العلم وقوع المعصية قبل النبوة عقلا التجوز عقلي وإن لم يرد عندنا ثبوته ووقوعه خالف في ذلك الرافضة والمعتزلة بناء على أصلهم في القول بالتقبيح العقلي هذا فيما يتعلق بالنبوة أما بعد النبوة فهذا محل الخلاف الذي يطول في تقريره الكلام عند العلماء هل يجوز وقوع الصغائر بين قوسين بذلك القيد التي لا توجب خصة ولا إسقاط مرؤة ولا دناءة هل يجوز وقوعها من الأنبياء والرسل عليه السلام بعد النبوة ها هنا قولان شهيران القول الأول المنع مطلقا وأنه لا يجوز وكل دليل وارد في ذلك فمتأول على محمل يتفق مع العصمة التي تقضي عدم وقوع ذلك منهم مطلقة وتبنى هذا الاتجاه في المنع المطلق من الذنوب صغيرها وكبيرها قبل النبوة وبعدها جملة من أهل العلم مثل الإمام ابن حزم الشهرستاني والقاضي عياض وابن عطية المفسر وكذلك السبكي والبيضوي من الأصولين وغيرهم كثير القول الثاني لجل لجملة من المحققين العلماء من مختلف المذاهب تجويز وقوع المعاصي من الصغائر بعد النبوة ولكن بالقيد السابق ليس فيها ما يخل بالمرؤة أو يوجب الخصة أو إسقاط المرؤة كما تقدم والقيد الثاني أنهم لا يقرون عليه يعني يستدرك الوحي بعتاب أو بتصحيح فلا يكون موجبا لخلل لأن المانعين استندوا إلى أمرين في المنع أولهما أن ذلك إخلال بمقام النبوة والأنبياء عليهم السلام والثاني أنه مدعاة إلى اقتداء أممهم بهم لأن النبي في كل قوم قسوة وقدوة لهم فلو وقع منه الذنب ولو كان صغيرة لتأست به أقوامهم ومجتمعاتهم فيقول المجوزون هذا مؤتمن أو هذا الجانب أو هذا هذا الإيراد محفوظ وغير وارد بسبب أننا نقول مع التجويز أنهم لا يقرون عليه الذي حمل القائلين على الجواز بالقول بالجواز هو وجود الأدلة التي تثبت وقوع بعض الأخطاء أو الزلل من بعض الأنبياء والرسل عليهم السلام مع تمام مع حفظ أقدارهم ورفعة منزلتهم بل ما زادهم ذلك الموقف في أخبارهم وشأنهم إلا رفعة عند الله وعند خلقه وهذا موجود في آيات عدة لعدد من الأنبياء والرسل عليهم السلام آدم وحوى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والله يقول وعصى آدم ربه فغوى نوح عليه السلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين موسى عليه السلام فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظل مبين قال رب إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ونبينا صلى الله عليه وسلم في مثل المعاتبات القرآنية اللطيفة عبس وتولى أن جاءه الأعمى ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة عفى الله عنك لما أذنت لهم وصحيح النصوص بالمغفرة له عليه الصلاة والسلام يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك هذا موطن الخلاف وكل القائلين بالمنع يتأولون كل هذه النصوص ولا حاجة بينها إلى الخوض في كل ذلك التفصيل ونقتصر على القدر الذي أورد المصنف رحمه الله لكن تحسن الإشارة إلى أن التحقيق أن القول بالعصمة مطلقا قول محدث في الأمة ابتدعته الرافضة في إبقاء العصمة لأئمتهم ومنه تفرع القول ثم سرى في المتأخرين فانتشر القول بالعصمة مطلقا ولم يكن معروفا في الصدر الأول هذا القول بتعميم العصمة وعدم يقوع شيء من الذنب والمعصية صغيرة أو كبيرة أو زلة أو خطأ قبل النبوة وبعدها والمحققون يقولون بتجويز ذلك دون أن يكون قادحا في مقام الأنبياء والرسل عليهم السلام مع وجود الوحي الذي يصوب ويقر الصواب ويستدرك ما يكون من موقف يحتاج إلى الاستدراك قال المصنف رحمه الله لا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة هذا الاتجاه الأول قلت لك هو من مضان الاتفاق إلا ما خالفت فيه الرافضة والمعتزلة فإنهم لا يجوزون عقلا امتناع المعصية قبل البعثة قال وكل نبي معصوم بعدها هذا أيضا باتفاق كل نبي معصوم بعدها الضمير يعود إلى إيش البئثة مماذا معصوم قال من تعمدي ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ لا يمكن لأن هذا لو وقع للطلب الوحي وما استقامت الشريعة ولا استتم الدين لأنك ستورد احتمالا في كل وحي يأتيه تقول ما يدريني لعل هذا من الخطأ لعل هذا من السهو من النقص والزيادة فكل هذا مردود بأنه لم يقع منهم فيما دلت عليه المعجزة قال ولا يقع غلطا وسهوا يعني الإخلال بالوحي تقول لكنه صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة فنقص ركعة أو زاد أو ترك التشهد هذا السهو ليس إخلال فيما نزل من الوحي هذا خطأ شرع لنا فيه أحكام السهو ولهذا لما سأله ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله إيش قال قال لم أنسه ولم تقصر في رواية قال كل ذلك لم يكن فلم يحصل هنا سهو متعمد منه صلى الله عليه وسلم والسهو الحاصل في صفة العبادة أو في جزء منها ليس داخلا في الإخلال بالرسالة والتبليغ ولذلك فإنه في الوقت ذاته جاء البيان قال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فقام صلى الله عليه وسلم فكبر فصل الركعتين الباقيتين قال وما لا يخل يعني ما كان من الأفعال ما لا يخل بعيش بصدقه في الرسالة والتبليغ ما كان من الأفعال ما لا يخلي بالرسالة والتبليغ فمن كبيرة يعني فهو معصوم من الكبائر الكبائر الذنوب الزنا شرب الخمر القتل فمعصوم من الكبائر ومعصوم أيضا وما يوجب خسة أو إسقاط مرؤة عمدا يعني هو أيضا غير واقع منه وداخل في جوانب العصمة ثم قال أخيرا وفي وجه تعرفون أن اصطلاح المصنف رحمه الله إذا قال في وجه فهو إشارة إلى قول يكون المقدم غيره قال وفي وجه وسهوا يعني معصوم من تلك القضايا عمدا وسهوا ومن صغيرة مطلقا هذا القول الذي قلت لك إنه جنح إليه بعض أهل العلم كابن حزم الشهرستاني والقاضي عياض وابن عطية والسبكي والبيضاوي وغيرهم رحم الله الجميع نعم حسن الله اليكم قال رحمه الله فصل مختص من افعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح وما كان جبليا كنوم او يحتمله كجلسة الاستراحة ولبسه السبتي فمباح وبيانه بقول كصلوا كما رأيتموني اصلي او فعل عند حاجة كقطع من كوع وغسل مرفق واجب عليه هذا الفصل في بيان أوجه الفعل وأنحائه التي تصدر عنه صلى الله عليه وسلم عرفت أن القول والفعل والإقرار حجة أما القول فمعروف وكل ما سيأتيك وما سبق في دلالات الألفاظ فهو من التعامل مع الأقوال وجملة مباحث علم الأصول في دلالات الألفاظ متجهة إلى الأقوال والتعامل مع أقواله صلى الله عليه وسلم في فهم دلالاتها واستنباط الأحكام منها هو المحمل ذاته الذي يتعامل به الأصوليون والفقهاء مع أدلة القرآن الكريم لأنها لفظية كلها فيبقى مما يحتاج إلى بيان غير وارد في أبواب الأصول الأخرى وهذا محلها الاحتجاج بالفعل والاحتجاج بالإقرار فبدأ بالفعل فقال أقسام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنواع ومن هنا اعتنى الأصوليون بتفصيل القول في أحكام أفعاله عليه الصلاة والسلام صنف الإمام الحافظ العلاء رحمه الله تعالى في المسألة الآتية بعد قليل تحديدا في التعارض قال تفصيل الإجمالي في تعارض الأقوال والأفعال أقسام أفعاله عليه الصلاة والسلام كالتالي أولا ما يحمل على الخصوصية به عليه الصلاة والسلام مثل ماذا؟ المصاد مثل وصاله في الصوم ومثل إباحة نكاح ما زاد على أربع من النساء وجوب قيام الليل عليه صلى الله عليه وسلم هل خمسة أو سبع مسائل أو عشرة كم تعداد المسائل الخاصة به عليه الصلاة والسلام هي من الكثرة بمكان حتى أفردت بصنفات مستقلة وأكثر من اعتنى بذلك فقهاء الشافعية فلما يأتون في أباب النكاح ترد عليهم المسائل المختصة به صلى الله عليه وسلم في النكاح وهي عدة مثل ما ذكرتم تخيره عليه الصلاة والسلام لأوزاد زوجاته بين البقاء وبين الفراق ومثل زواج نكاح ما زاد على أربع ومثل عتقه صفية وجعل عتقها صداقها ومثل نكاح المرأة الواهبة نفسها قال الله خالصة لك من دون المؤمنين فوجدوا في مسائل النكاح جملة من القضايا تختص به عليه الصلاة والسلام لا تشاركه فيه الأمة فمن هناك انطلق فقهاء الشافعية فتأتي في باب النكاح كالحاول الماورد مثلا وروضة الطالبي للنووي فيستطردون في الحديث في تعداد الخصائص ثم لكثرتها يصنفونها أربعة أقسام الخصائص في المحرمات الخصائص في الواجبات الخصائص في المباحات والتخفيفات والخصائص في المناقب والكرامات ثم أفردوا ذلك بمصنفات مستقلة فصنف ابن الملق غاية السوري في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وصنف السيوط الخصائص الكبرى وشرحت واستدركت وعلقت والكلام فيها كثير نعم كثير من تلك القضايا الواردة في الخصائص. ليست هي أحكاما شرعية بل هي مناقب وكرامات مثل يعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر الحديث عليه الصلاة والسلام فالمقصود أنها جملة من المسائل في الأحكام الشرعية التي يتعلق بها تكليف محمولة على الخصوصية به عليه الصلاة والسلام هذا من أفعاله أو ليس من أفعاله إذن يهمنا ونحن ندرس في الأصول أن نحمل دلالات الأفعال على استقاء الأحكام واستنباطها، أن نقول هذا قسم أفعال الخصوصية فما شأنها ما كيف نتعامل معها لا تدخل, فيه الأم. لا تدخل في استنباط الأحكام لأنها خاصة به عليه الصلاة والسلام هل هذا هو الأصل أو الأصل التشريع الأصل التشريع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالواجب اتباعه إلا ما خص بالدليل فأي مسألة تدعى فيها الخصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهل الدليل على مدع الخصوصية أم الدليل على المطالب بأنها عامة له ولأمته نعم الدليل على المدعي أنها للخصوصية لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع قال المؤلف مختصة من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح ما الواضح حكمه الواضح حكمه أنه لا يدخل في استنباط الأحكام لأنه خاص به هذا النوع الأول النوع الثاني قال وما كان جبليا كنوم وأدرج معه الثالث في الحكم أو يحتمله يعني يحتمل كونه جبليا ويحتمل تشريع كونه على وجه التشريع متردد فعل يتردد بين أن يحمل على الأفعال الجبلية أو على الأفعال التشريعية ضرب بثالين فقال كجلسة الاستراحة ولبسه السبتية فمباح إذن هذان نوعان الأفعال الجبلية والأفعال المترددة بين الجبلية وتمسة والتشريعية على ماذا تحمل على الإباحة قال أفعال الجبلة كالنوم والأكل والشرب هذه أفعال جبلية فعلىها جبلة لأن الإنسان مجبول على أن ينام ويأكل ويشرب فلا يستدل بأفعاله في النوم والأكل والشرب والنكاح لا يستدل بها على أحكام الاستحباب أو الإيجاب أو بيان الأحكام لأنها محمولة على الجبلة فهي على الإباحة وألحق معها الأفعال المترددة معنى المترددة أن لها وجها مرتبطا بالتشريع فيحتمل أنها تشريعية ولها وجه يحتمل أنها من هذا الاعتبار لا علاقة لها بالعبادة فتكون محمولة على الجبلة مثل جلسة الاستراحة التي يجلس فيها المصلي بعد رفعه رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة فإنك تقوم إلى الركعة الثانية والرابعة فأما الجلسة الخفيفة كالتي رواها مالك بن الحويدث رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فأثبت جلسة الاستراحة هذه هل هي تشريعية فنقول هي جزء من أفعال صلاته فجلس هنا إذن سنة فنطبقها أم تقول لا هو جلس مستريحا ليقوى على النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة وأنها لا علاقة لها بالعبادة يقوم ليستجمع قواه فينهض معتمدا على الجلسة للقيام للركعة اتجاه للفقهاء فمن رأى أنها داخل العبادة وأفعال العبادة في الصلاة من التكبير إلى التسليم كلها عبادة قال هذا فعل تشريعي تشريعي فيلحق بأفعال الصلاة ما أفعال الصلاة منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنه ما هو سنة فيدخل في التقسيم هناك فأقله إيش يكون سنة, سنة مستحب وعلاه واجب وبينهما هكذا فهذا محمول على هذا المعنى والاتجاه الآخر قال لا هو ما فعله عبادة فعله عادة يحتاج إليها في الصلاة فمن يحتاج ككبير السن والمصاب بألم في ركبتيه ومن يشق عليه الصعود مباشرة من السجود إلى القيام استعان بجلسة الاستراحة هذا مثال مثال آخر لبسه السبتية يقصد النعال السبتية والمقصود بالنعال السبتية المنزوعة الشعر من الجلد الذي يصنع منه النعال سئل ابن عمر رضي الله عنهما وقد سأله عيد بن جريج وعراك تلبس النعال السبتية فقال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا أحب أن ألبسها فهذا تفسير النعال السبتية هل هذا فعل تشريعي أم فعل جبلي عادي هو متردد بين هذا وذاك جواب بن عمر رضي الله عنهما يحتمل هذا مثال مثال ثالث ركوبه في الحج عليه الصلاة والسلام هل الأفضل أن تحج راكبا أو ماشيا يختلف في هذا الفقهاء فمنهم من فضل الحج ماشيا ومنهم من فضله راكبا من فضله ماشيا قال الأجر فيه أعظم لأن المشقة فيه أكبر ومن فضل الركوب استدل ومن فضل الركوب استدل بفعله صلى الله عليه وسلم فهل فعله هنا يحتج به الفعل هنا متردد طاف راكبا وسعى راكبا وإذا جئت المسجد حرام يمكن أن تأخذ عربة تطوف وتساجر عربة كهربائية فتسعى ولو لم تكن محتاجا لكن هل سيتجه القول هنا أنني أفعل اتباعا للسنة هذا السؤال هل يوصف الفعل هنا بأنه سنة الركوب ليس السعي والطواف نفسه الركوب في السعي والطواف هذا بناء هذا الفعل المتردد الذي يحتمل هذا وذاك ومنه أيضا دخوله مكة صلى الله عليه وسلم من كداء بفتح الكاف وهي فهل من كان متجها إلى مكة مع سيارة ويستطيع تحديد المدخل الذي يدخل منه مكة يتعين أن يتجه إلى هذا المدخل دخوله من باب إسماعيل في المسعى هل هو مقصود دخول المسجد الحرام؟ وكذلك تقول مثلا اغتساله صلى الله عليه وسلم بذي طوى في مكة لما دخلها هل هذا يعني محمول على أنه جزء من أعماله في الحج فيكون مقصودا أدرج فيه أيضا ذهابه للصلاة في العيد من طريق ورجوعه من طريق آخر هل هذا مقصود فلسطينان أم موقع اتفاقا فيكون عادة مثله أيضا تطيوبه صلى الله عليه وسلم عند الاحرام قبل أن يحرم وتطيوبه بعد تحلله كما فعلت عائشة رضي الله عنها اضطجاعه بعد صلاته سنة الفجر لما كان يقوم الليل ثم يؤذنه بلال بالفجر فيؤذن فيركع ركعتي الفجر خفيفتين ثم يضطجع فيأتيه بلال لإقامة الصلاة من الفقهاء من قال هي سنة فإذا استيقظ وصليت سنة الفجر اضطجع بعدها اضطجاعة خفيفة تقوم بعدها للصلاة وهذه كلها أمثلة مترددة بين الفعل التشريعي والفعل العادي شيخ الإسلام رحمه الله في مثل الاضطجاع بعد سنة الفجر قال ليست سنة مطلقة ولا مباحة مطلقة لكن من كان له ورد من الليل يقومه يصلي ثم أدركه الفجر فصلى سنة الفجر ركعتين خفيفتين يسن له الاضطجاع أما واحد نائم لين الفجر وما قام إلا مع الأذان فصل سنة ثم يضطجع بعدها مرة أخرى هو للتوقاء من نومه فراد أن يقول إن السنة لو طابقت صفة هيئته عليه الصلاة والسلام فتكون أقرب إلى الاستناد هذه أمثلة متعددة للفعل المتردد بين إيش بين الجبلة وبين التشريع قال المصنف فمباح محمول على الإباحة وقيل مندوب هذا قول أخر مصنف هنا رجح المذهب وفي المذهب أيضا عند بعض الأصوليين يرجحون ما تردد بين التشريع والعادة والجبل أن يحمل على التأسي به وأنه أظهر قالوا عليه يحمل مواقف لإمام أحمد في جملة من القضايا مثل تسريه ومثل اختبائه في الغار لما حصلت قضية القول بخلق القرآن فإنه أثرت عنه رحمه الله مواقف دلت على اعتنائه بمثل هذا النوع من السنن في التسري استأذن زوجه أم صالح أن يتسرى بجارية وليس له حاجة إلى التسري لكن أراد أن يتشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام في أن تكون له جارية واشترى جارية وسماها ريحانة على اسم مولاة وجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون في بيته تكون له جارية يا ريحانة تعالي يا ريحانة خذي فيعيش من حياته شبها بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل اختبائه فإن تلميذه ابن أبي هاني يذكر, ابن هاني يذكر أنه لما طلب الإمام أحمد رحمه الله في تلك الفتنة اختبأ عند تلميذه ابن هاني أبي بكر ابن هاني فلما مضت ثلاثة أيام قال ابغني موضعا أنتقل إليه فقال الطلب شديد وأنا أخاف عليك قال افعل فإن فعلت أفدتك فبحث نزول عند رغبة شيخي وبحث له عن مكان ننتقل إليه فلما انتقل إليه سأله عن الفائدة الموعودة فقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الهجرة كمن في غار ثور ثلاثة أيام ثم انتقل وهو لما أتم ثلاثة أيام في دار تلميذه أراد أن يطبق السنة فينتقل ويغير المكان نحن باتفاق هذه ليست عبادة لكنها وقعت منه صلى الله عليه وسلم ثم قال عبارة ذكرها الذهب في السير الإمام محمد يقول لتلميذه عبارة أصبحت معلما ومنهجا للسلف في قضية السنة والحرص عليها قال وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة فهذا منهج كبير والأقرب والله أعلم أن هذه الأعمال المترددة التي يغلب عليها جانب العادة ولا وجه فيها للتشريع إلا بتكلف أن, أن الأصل فيها على الإباحة وتلحق بالجبلية البحتة وفعل السلف بدءا من الصحابة كابن عمر وأنس وجابر وعائشة وكثير غيرهم رضي الله عنهم في هذا التشبه والاقتداء والتأسي ليس من باب المشروعية التي يثاب فاعلها لأنه وافق سنة عبادية ولكن محمور على محمل آخر أجد وأرفع من هذا بكثير وهو محبة امتلأت بها القلوب فاستوعبت السنن العبادية التشريعية وطبقتها ثم تجاوزت ذلك إلى الأعمال العادية والجبلية يبحثون كيف ينام كيف يأكل كيف يشرب ماذا يحب أن يأكل ماذا يرغب أن يصنع فيتبعونه وينزلون أهواءهم إفق ذلك الذي ثبت عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكى القرافي ورحمه الله تعالى الندب في الأفعال المترددة وأفعال الجبل الندب في اتباعه وجزم بذلك الزركشي وذكره ابن قاضي الجبل أيضا عن بعض المالكية والحنابلة هذا القسم الثاني والثالث ما كان جبليا وما كان مترددا بين الجبلة والتشريع الرابع البيان والمقصود به الأفعال الصادرة منه صلى الله عليه وسلم على بيان إجمال في القرآن الله قال وأقيم الصلاة فقام وصلى صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فكبر وركع ورفع ثم نزل فرجع القهقراء فنزل في أصل المنبر فسجد ثم رفع فصعد المنبر وأكمل صلاته وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ففعل بيانا لإجمال أقيم الصلاة أقيم الصلاة أمر والأمر للوجوب فكان بيانه لأفعال الصلاة محمولا على الوجوب ولما بين المسيء صلاته رضي الله عنه كيف يصلي واقتصر له على المهمات قالوا هذه الأركان وما ثبت أنه جبره بسجود سهو كترك التشهد الأول والخطأ والسهو قالوا هذه واجبات ففصلوا الأفعال ما كان ركنا وواجبا والباقي قالوا عنه سنن ومستحبات فبيانه بقول أو فعل قال واجب عليه واجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا به وأن يخبرنا سواء بين ذلك بقول أو فعل بقول قال مثل قوله كصلوا كما رأيتموني أصلي هذا قول منه قال صلوا قال صلوا وماذا فعل صلى أمام أصحابه فبين, بالقول وأمر بالف... فبين بالفعل وأمر بالقول أن نتبعه وكذلك في الحج حج بالفعل وهو في كل موضع يخطب فيهم في منا في عرف يقول لتأخذوا عني مناسككم فبين بالفعل وأمرهم باتباعه بالقول قال وبيانه بقول كصلوا كما رأيتموني أصلي أو فعل عند حاجة الحاجة هي تطبيق ما جاء في القرآن قال كقطع من كوع وغسل مرفق هذا نمثالان بيان بفعله صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قطع من الكوع في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل الحديث أخرج البيهقي والدارقطني وابن عدي وإسناده حسن كما يقول الحافظ ابن كثير قال وغسل مرفق بيان لقوله فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق إلى المرافق هل يدخل المرفق أو لا يدخل بينه بصفة الوضوء المروية عنه صلى الله عليه وسلم فكان هذا بيانا بالفعل لما يحتاج إليه قال فهذا واجب عليه ليش لأن الله أمره بالبيان وبعثه لتعليم الأمة وإرشادها قال فواجب عليه أن يفعله ليش واجب عليه لأن بفعله يتم لنا البيان به فهذا حكم فعله الذي جاء بيانا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وغير ذلك من فعله غير إيش بيان. لا غير الأربع السابقة واحد خصائص والثاني الجبل والثالث المتردد بين الجبل والتشريع والرابع البيان إيش بقي أفعال التشريع الأفعال التي جاءت تشريعا للعبادات في بيان الأحكام هذه كيف نتعامل معها يعني صفة صلاته صفة حجه وطوافه وصيامه ودعائه أعمال العبادات هل سنحملها على الوجوب أو على الاستحباب أو على الإباحة هذا الذي سيذكر تفصيله الآن وغير ذلك وغير ذلك من فعله إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة بنص أو تسويته بمعلومها أو بقارينة تبين أحدها أو بوقوعه بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله هذا الصنف الأول يعني ما كان من الأفعال التشريعية من أفعاله صلى الله عليه وسلم فله حالان الحال الأولى أن نعرف صفة هذا الفعل كيف نعرف؟ قال بأي طريقة من طرق المعرفة يصدر عنه فعل ونحن نعرف أنه واجب أو مستحب أو مباح فنحن فيه كمثله عليه الصلاة والسلام ليش كمثله؟ لأنه قلنا ليس من أفعال الخصوصية أفعال عامة في التشريع فما علمنا فيه صفة الفعل من وجوب أو ندب أو إباحة كيف؟ قال إما بنص أو بتسويته بمعلوم أو بقرينة تبين أو بوقوعه بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على الحكم المهم في خمس طرق نستطيع أن نتبين منها معرفة حكم الفعل الصادر عنه صلى الله عليه وسلم من أفعال التشريع المتعلقة بالعبادات وهذا يعني يكاد يكون استقراء وإحصاء واستقصاء لكل أوجه معرفتي حكم الفعل الصادر عنه في التشريع صلى الله عليه وسلم علمت صفته من وجوب أن أقصد هنا أفعال العبادة قلت لك كالوضوء والدعاء والطواف والصلاة والحج والعمرة والصيام والزكاة أفعال العبادات نحملها على الوجوب إن دلت القرنة على أنها واجبة إن دلت على الاستحباب فهي استحباب إن دلت على الإباحة فهي إباحة قال الحج عرفة وقال في حديث عروة بن مضرس من أدرك صلاتنا بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه ففهمنا أن الوقوف بعرفة مما لا يسع تركه في مناسك الحج وأمثلة هذا كثير جدا قال إن علمت صفته فأمته مثله وجوبا أو استحبابا أو إباحة ضرب لك أمثلة قال بنص أن يقول لنا هذا واجب ويفعله أن يقول هذا مباح ويفعله أن يقول هذا مستحب ويفعله أو يسويه بمعلوم يفعل الفعل فيقول في هذا مثل ذاك فيحيل إلى شيء نعرف منه حكمه أو بقرينة تبين أحدها قال القرين مثل أن نعرف من بعض القواعد أنه لو لم يفعل هذا الشيء لكان ممنوعا كما يقولون في القواعد الفقهية كونه ممنوعا لو لم يكن واجبا يعني أن يفعل الشيء إلا لم على الوجوب لكان ممتنعا قالوا مثل قطع يد السارق الأصل فيه المنع لأن هذا قطع لعضو محفوظ أو مصون أو محترم فلما قطع دل على وجوب القطع الشيء الذي يكون في أصله المنع ثم يفعله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ومثل زيادة صفة الصلاة في صلاة الكسوف الخسوف زيادة ركوع وسجود في الركعة الواحدة زيادة ركوع وسجدتين وهكذا هذا يمحل على ماذا قالوا الأصل فيه المنع فلو لم يكن ممنوعا لم يكن واجبا فهذه قرينة تدل على أحد الأنحاء الثلاثة أو بوقوعه بيانا لمجمل هذه قاعدة عندهم الفعل التشريعي منه صلى الله عليه وسلم فيما جاء بيانا لمجمل يأخذ حكم المجمل فإن كان المجمل واجبا مثل أقيم الصلاة ولله على الناس حج البيت آت الزكاة ما وقع بيانا لمجمل واجب يكون واجبا ما وقع بيانا لمجمل مستحب فهو مستحب وما كان مجملا مباحا فهو مباح قال أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله عملا بالأصل هذه الصورة الأولى من الأفعال التشريعية التي دوع لمصفتها ما الصورة الثانية؟ قال رحمه الله وإلا فإن تقرب به فواجب إيش وإلا إن لم يدل الدليل إن لم تعلم صفة الفعل الصادر عنه يعني هو فعل فعل من فعل العبادة لكننا ما عرفنا أهو للوجوب أم للاستحباب أم للإباحة وإلا وإلا فإن تقرب به فواجب علينا وعليه وإلا فمباح وإلا إن لم نعلم فإن كان قربة يعني لها وجه عبادة وتقرب بها إلى الله فهو واجب علينا وعليه لأنه تشريع وفي رواية هو مندوب قال وإلا يعني إن لم يكن على وجه القرب فعل لم نعلم صفته ولم يظهر لنا فيه وجه القربة قال فمباح وتجري فيه الأقوال الأخرى قيل واجب وقيل مندوب قال رحمه الله ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له و بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر هذه فائدة هل يمكن أن نستدل بفعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه يبين به الجواز ويكون مكروها السؤال بطريقة أخرى هل يمكن أن نقول عن فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام إنه مكروه فإن سؤلنا لماذا فعل قال لا هو فعله ليبين أنه جائز هذه فائدة يقول لا يمكن لا يفعل صلى الله عليه وسلم الفعل ثم نحمله على الكراهة ويكون جوابنا عنه أنه أراد أن يبين الجواز لا يحصل هذا قال بالفعله ينفي الكراهة ثبوت الفعل وصدوره عنه صلى الله عليه وسلم يعارض الكراهة فكيف نستدل على فعل بأنه مكروه ثم نورد الحديث أنه فعل يعني مثال لو قلنا وسأتينا هذا في الفصل التالي نهى عليه الصلاة والسلام عن كسب الحجام قال كسب الحجام خبيث طب أنه احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا فهل يكون من الإجابات المقبولة أن قلنها محمول على التحريم وأعطى أبا طيبة محمول على الكراهة ففعله مكروه ليبين به الجواز هذا مثال هل يصلح هذا قال عندكم هنا لا يفعل المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي الكراهة بهذا القيد حيث لا معارض له بشرط أن لا يكون لهذا الفعل معارض فإن كان له معارض كمثل حديث الحجام فإنه يسوغ عندهم أن تجيب بأن الفعل محمول على الكراهة والمعارض له محمول على التحريم لتخرج به من الإشكال إلا فقد يفعل الشيء ثم ينهى أو يقول الشيء ثم يفعل خلافه ليدل على الجواز ثم أورد جوابا عن اعتراض تقول إنه لا يدل فعله على الكراهة طيب وتشبيكه لأصابع يديه بعد الصلاة لما سلم في السهو قام إلى خشبة معترضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن تشبيك الأصابع وهي من مكروهات الصلاة تقول لكنه خرج من الصلاة قلنا خروجه كان سهوا فهو في حكم الباقي في صلاته بدلالة أنه لما نبه قام فأت بالركعتين الباقيتين وكان ما بينهما من كلام مغتفرا باعتبار أنه لا يزال في الصلاة فقالوا وتشبيكه بعد سهوه يعني تشبيكه أصاب يديه في حديث ذي اليدين لا ينفيها لا ينفي إيش الكراها يعني تقول بماذا أجيب قل حتى فعله هنا مكروه يسوق هذا قال لأنه نادر هذا مسلك لبعض الأصوليين يقول وجود الفعل المصوف بالكراهة من أفعاله عليه الصلاة والسلام نادرا لا يعارض القاعدة نعم قال رحمه الله وإذا سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه من غير كافر عارما به دل على جوازه وإن سبق تحريمه فنسه هذا ما يتعلق بالإقرار وأتى به في خجمة الفصل قال إذا سكت عن إنكار أمر بحضرته أو في زمنه هاتان صورتان للإقرار الصورة الأولى أن يفعل الشيء أو يقال بحضرته يعني في مجلسه عليه الصلاة والسلام أكل الضب بين يديه وصلى قيس بن قهد ركعتين بعد الفجر وجاء اليهودي أو الحبر فقال إن نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر والثرى على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الجبار فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر هذا إقرار قول وإقرار وفعل بحضرته الصورة الثانية إقرار على شيء يقع في زمنه يعني ليس في مجلسه يفعله بعض الصحابة في حي من أحياء الأنصار في غزوة من الغزوات في سرية تقع فيقع لهم فعل ما السؤال هل كل شيء يقع في زمن النبوة يكون حجة تحت الإقرار ولو لم يكن في مجلسه قال هنا بقيد عالما به بهذا القيد أن يبلغه العلم به أتوا فقالوا يا رسول الله وقد بعثهم في سرية وكان يأمهم رجل فلا يصلي بهم صلاة إلا ويختم بقراءة قل هو الله أحد فقالوا فلان يصنع كذلك فقال سلوه لأي شيء نصنع ذلك قال لأن صفة الرحمن وأنا أحب ونقرأ بها فأقره قال أخبروه أن الله يحبه مثله كذلك لما أصابوا في قصة بسعيد خدري وقد مروا بلديغ قوم أو بسيد قوم اللديغ فاستضافوهم فأبو فلما طلب منهم الرقية اشترطوا عليهم فترددوا في قبولها فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما راقه بالفاتحة قال وما يذك أن رقية قال خذوها واضربوا لي معكم بسهم فلو فعل الصحابة فعلا أو قالوا قولا في زمن نبوته لا يمكن أن يحتج بإقراره إلا إذا ثبت عندنا علمه صلى الله عليه وسلم بذلك هذا قيد لمسألة مهمة وهو أنه لا يكتفي المستدل بالإقرار على مجرد وقوع الفعل زمن النبوة احتجاجا بأن الوحي ينزل وأنه لو كان أمرا غير جائز شرعا لاستدركه الوحي هذا غير وارد لسببين الأول أنه يحتاج إلى إثبات دليل أن كل شيء يقع زمن النبوة يكون حجة تحت الإقرار وسيلزم من هذا صور لا يقول بها القائل فكل ما وقع زمن النبوة من كفر الكفار وشرك المشركين وأذى المعاندين فتحتاج إلى استدراك فتقول لا ما فعله أصحابه طيب أصحابه ربما فعل بعضهم المعصية أو الخطأ أو الزلة أو الخلل فستقول فتحتاج إلى استدراكات لا يتم معها <تصفيق> طرد القاعدة والسبب الثاني الذي لا يحملون على القول بالجواز أنه ثبتت بعض الصور التي يفعلها أصحابها ولم يعلم بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم وجدوا بعد ذلك من صريح سنته ما يعارض ما كانوا يفعلونه مثل ما كان يظن الأنصار أنه لا يجب الغسر من الجماع من غير إنزال حتى سأل أمهات المؤمنين فكان ربما استقر عند بعضهم شيء خلاف ما هو ثابت من صريح قوله وإرشاده عليه الصلاة والسلام فلا يكتفى بمجرد حصول الفعل فأشار إلى هذا بالقيد إذا سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمانه من غير كافر عالما به فإن لم يثبت أنه علم أو اطلع لا يكون مجرد الوقوع حجة أما الاحتجاج بحديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن فاللفظة مدرجة من كلام سفيان في رواية الحديث وليست من قول جابر رضي الله عنه وإلا كان الاحتجاج به قويا في المسألة قال كنا نعزل والقرآن ينزل وجملة ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن كانت تكون قضية أو دليلا قويا منسوبا إلى جابر رضي الله عنه من قوله لو ثبت أنه من قوله ولكن ليس كذلك قال هنا في قيد آخر من غير كافر لأن كما قلت لك وقوع الإقرار أو, وقوع أو السكوت عن المنكر مثل ذهاب الكافر إلى الكنيسة وعبادته الوثن ونفاق المنافقين ليس إقرارا وإن صدرت منهم أفعال بحضرته صلى الله عليه وسلم أو في زمنه وعلم بذلك لكن هذا قد لا يحتاج إلى قيد لما؟ لأن ما حصل من كفر الكفار ونفاق المنافقين لم يكن مسكوتا عنه بل كانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم جهادا في إنكار ذلك وبيان الحق ودعوتهم إلى الإيمان وإلى التوحيد وإلى الإخلاص في العمل فكل ذلك لا يمكن أن يرد لكنه من باب تمام الإضاح قال دل على جوازه فدلالة الإقرار الجواز وليس الاستحباب ما حكم قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة في الصلاة أقر الصحابي فعلى ماذا يدل الجواز الأصل أنه يدل على الجواز والإباحة فقط فإذا ردت أن ترتقي فوق ذلك فعليك بقرينة فلول أنه قال أخبروه أن الله يحبه لما قال الفقهاء بالاستحباب لكن أخبروه أن الله يحبه هو مترتب على مجرد القراءة أو على العلة التي أجاب عنها بحفاظه عليها في القراءة؟ ما هي العلة؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فمن أحب صفة الرحمن وقرأ بها يرجى له ذلك الثوى وإلا فمجرد القراءة ليس كافيا أكل الضب بحضرته عليه الصلاة والسلام تقول اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه يقول ابن أبي أوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد فهذه إن لم يثبت لنا من فعله بل ثبت إقراره دل على الجواز ومن استدل على الاستحباب وما فوق فيحتاج إلى قرينة تضاف إلى ذلك قال وإن سبق تحريمه يعني الفعل الذي أقر عليه إن سبق له تحريم فسيكون إقراره ناسخاً لذلك التحريم السابق لأنه لا يكون سقوطه على محرم ولألا يكون تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة. سلام الله عليكم قال رحمه الله فائدة التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل وكذا الترك وفي القول امتداله على الوجه الذي اقتضاه وإلا فموافقة لا متابعة فائدة جليلة أوردها المرداوي رحمه الله في الأصل في التحرير مع الفائدة السابقة لما فعل المكروه ليبين الجواز وفصل بينهما المختصر هنا بن النجار رحم الله الجميع التأسي شيء والموافقة في الفعل شيء أيهما أعم الموافقة فقد تكون موافقا لغيرك ولست مقتديا به أو متأسيا ولكن لا تكون متأسيا بشخص إلا إن أنت موافق له الحديث عن موقفنا من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام المطلوب فيها في الموافقة أو المطلوب فيها التأسي, التأسي لا المطلوب التأسي, التأسي التأسي موافقة خاصة قال فعلك كما فعل لأجل أنه فعل وتركك لما ترك لأجل أنه ترك طيب ماذا لو فعلت وأنا أعرف أنه فعل لكن لم يكن الدافع لي أنه فعل بل كان الدافع موافقة لما أحب فعلت الشيء لكن موافق لما أحب أن أفعل فكان الدافع موافقة الهوى أو موافقة السنة قال التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل فيكون هذا هو الدافع والمنطلق وكذا الترك يعني ترك كلمة ترك لأجل أنه ترك تترك الشيء ولك فيه رغبة ولك فيه مصلحة لكنك تؤثر الترك لأنه صلى الله عليه وسلم ترك هذا المقام الصادق في الاتباع في التأسي كما في حديث رافع بن ذهير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا ويقصد به ما كانوا يفعله الأنصار في المدينة من تأجير الأرض الزراعية على الثلث والربع والطعام المسمى ثم اسمع يقول يقول وطواعية الله ورسوله أنفع لنا يقول نهانا عن أمر كان نافعا لنا وطواعية الله ورسوله أنفع هذا هو الترك لأنه ترك والاتباع والموافقة الموافقة في الفعل لأنه فعل قال وفي القول هذا في الفعل تفعل وتترك لأجل أنه فعل وترك طيب في القول كيف تعرف أنك امتثلت القول اتباعا لا موافقة قال امتثاله على الوجه الذي اقتضاه ايش القول سنة الشيء تفعله ترك الشيء تتركه قال وإلا فموافقة لا متابعة قال قال المرداوي رحمه الله تعالى في خلاصة هذا الفصل قال تلخص مما تقدم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم محصورة في الواجب والمندوب قلت والمباح قال وأما المحرم فلا يفعله ألبت واختلف في المكروه اشتقدم معك قبل قد في المكروه يقع أو لا يقع فصلنا فيه بعض الصور اختصرها فلخصها فقال واختلف في المكروه والصحيح أنه لا يفعله لا يفعله كما قاله من أصحاب القاضي وغيره أو يفعله لبيان الجواز للمعارض كما قاله ابن مفلح وغيره أو يفعله نادرا كما قال جماعة فمن جوز وقوع المكروه حصره في صورة إما أن يكون دفعا لمعارض مثل حديث الحجام وإما أن يكون على صورة نادرة مثل تشبيك الأصابع في قصة نعم. حسن الله إليكم قال رحمه الله فصل هذا الفصل نختم به مجلس اليوم تتمة للاستدلال بالسنة عرفت أنواع الفعل النبوي الآن الفصل هذا في الموقف الفقه والأصول من تعارض الفعلين أو تعارض القول والفعل ويبقى تعارض القولين الصادر عنه صلى الله عليه وسلم إما قول وإما فعل فإذا أردت صورة تعارض فهي ثلاثة إما تعارض بين فعلين أو تعارض بين قولين أو تعارض بين قول وفعل في هذا الفصل يذكر المصنف رحمه الله حكم صورتين تعارض القول والفعل وتعارض الفعلين ولم يورد تعارض القولين فلما؟ بأن تعارض القولين مخصوص بفصول كاملة في التعارض والترجيح وسيأتي الحديث عنها تفصيلا تعارض الخاص والعام والعامين والخاصين والمطلق والمقيد كلها أقوال فتعارض القولين سيأتي التفصيل فيه كثيرا اقتصر هنا على صورتين تعارض الفعلين وتعارض القول والفعل وهذا مكانه لأنه بين لك أقسام الفعل النبوي فأعطاك خلاصة الفصل موجز وإن كان طويلا في التفصيل لكنه مختصر جدا في مناط هذا التقسيم ستفهمه الآن ولأهمية مسألة التعارض اعتنى الأصوريون بتفصيلها وحصر صورها والكلام على أحكام كل صورة قلت لك صنف الإمام الحافظ العلاء رحمه الله تعالى رسالته تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال وكانت رسالة الدكتورة للدكتورة الأشقر رحمه الله أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفيها استقصاء لكل هذه التقسيمات وصور التعارض وكذلك بعض الرسائل العلمية مثل رسالة بعنوان تعارض وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأثرها في العبادات والباحثة كانت تكلمت على الصلاة والصيام والزكاة والحج وحصرت الصور التي وقع فيها تعارض للقول مع الفعل في أبواب العبادات وذكرت سبل الجمع والترجيح ما يمكن أن يكون فهذا فصل في تعارض أفعاله أو أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. سأل الله عليكم قال رحمه الله لا تعارض في فعله في فعله صلى الله عليه وسلم ولو اختلف إذن بماذا بدأ الفصل؟ بتعارض الفعلين نعم لا تعارض لا تعارض في فعليه صلى الله عليه وسلم ولو اختلف يعني هل يعارض فعله بالصلاة فعله للصو فعال متعدد مختلفة لا تحمل على التعارض هذا فعل وذاك فعل نعم أو لم يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكمهما وكذا إن تناقض كصوم وقت وفطر مثله الخلاصة الفعلاني النبويان لا يتعارضان لأنهما إما فعلان مختلفان كصوم وصلاة وطواف وسعي ودعاء ورمي فلا تعارض إن واحد يقول لك يا أخي أنا رأيت في, في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ومعرف أنه دعا وفي أفعاله أنه صلى وفي أفعاله أنه وقف قال لا تعارض وفعل ذلك كله فإما أن يجتمعا ولو اختلفا أو لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكمهما قال وكذا إن تناقضا كصوم وقت وفطر مثله احتمال أنه صام في وقت ثم أفطر في غيره كان الحكم سابقا بالصوم ثم كان الحكم لاحقا بالفطر هذا مثال لإمكاني أن يكون واجبا أو مندوبا في وقت وبخلافه في وقت آخر فهذه قاعدة الفعلان لا يتعارضان لكن لكن إن دل دليل على وجوب تكرر فنسخ كما لو دل على تأسن وأقر آكنا في مثله هذه جملة وفي بعض النسخ لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته فتلبس بضده أو أقر آكلا في مثله فنسخن هذه صورة لو دل دليل في الفعلين المتعارضين أن الفعل الأول واجب التكرر مثل الصلاة أو مثل صيام رمضان له أو أمته ثم وجدنا فعلا يثبت أنه فعل ضد ذلك أو أقر يعني فعل الصوم مثلا ثبت عندنا في حديث أنه صام اليوم الأول من شعبان على وجه التكرر ثم وجدنا حديثا أنه أفطر أو أقر مفطرا في ذلك اليوم إن ثبت مثل هذا فسيكون الثاني ناسخا للأول لأن افترضنا التكرار في الأول وتلبس بضده يعني كان مفطرا مع القدرة على الصيام أو أقر آكنا فنسخ لأننا اشترطنا في الصورة دليل التكرار في حقه ودليل التعميم في الأمة وبالتالي فعندنا فعلان متعارضا سنجعل الآخرة منهما ناسخا للأول انتهى الكلام عن تعارض الفعلين وهو مختصر الأصل عدم التعارض ولو افترضنا صورة فيها تكرر لفعله عليه الصلاة والسلام متعميم للحكم في حق أمته فلا نحمل ذلك إلا على نسخ المتأخر للمتقدم قال رحمه الله ولا في فعله وقوله حيث لا دليل على تكرر ولا تأسن والقول خاص به وتأخر لكن من هنا يعرض المصنف رحمه الله تعالى لصور تعارض القول مع الفعل وهي على كثرتها منحصرة في أقسام تعارض القول مع الفعل كيف سيقسمونها يقول لك إما ان يدل الدليل على التكرار في فعله صلى الله عليه وسلم وعموم التأسي لأمته هذه سورة قسم الثاني ان يدل الدليل على التكرار في فعله صلى الله عليه وسلم فقط القسم الثالث ان يدل الدليل في الفعل على وجوب تأسي أمته به صلى الله عليه وسلم فقط القسم الرابع ان لا يدل الدليل على تكرار ولا تأسي في اقسام أربع ليش نقول تكرار وتأسي لأنهما مناط الاختلاف في التأثير في الحكم لو كان الفعل متكررا سيكون له دلالة لو وجد الدليل على لحاقنا به وسوة به في هذا الفعل سيكون له دلالة إذن إما أن يدل الدليل على التكرار والتأسي أو يدل على التكرار فقط أو على التأسي فقط أو لا يدل على شيء منهما هذه كم قسم؟ هذه أربعة أقسام ثم كل واحد من أقسام الأربعة القول فيه متعارض قول مع فعل القول فيه إما أن يكون خاصا به أو يكون خاصا بنا أو يكون عاما له ولنا كل واحد من الأقوال في أقسام الأربعة له احتمالات ثلاثة أن يكون من أقوال الخصوصية به عليه الصلاة والسلام أو يكون قولا عاما لنا لأمته فقط أو يشملنا جميعا ثم كل واحد من هذه الثلاثة إما أن نعلم تقدم القول على الفعل أو تأخر, الفعل، تأخر القول أو أن نجهل التاريخ فهذه كم؟ ثلاثة إذا تقدم وتأخر جهل التاريخ ثلاث صور والقول إما أن يكون خاصا به أو خاصا بنا أو عاما لنا ولأمته فيكون ثلاثة في ثلاثة تسعة التسعة هذه إذا ضربتها فيما سبق ذكره وهي الثلاثة الصور في القول بلغ الثمانية عشر إذا ضربتها في الأربع الأقسام الأولى دليل التكرر والتأسي المجموع اثنتان وسبعون صورة هكذا يحصرها بعض الأصوليين كما فعل المرداوي في أصل الكتاب في التحرير وفعل ابن الحاجب وبعضهم يجعلوها ستين صورة أكثر هذه الصور غير واردة في السنة فالاشتغال بها وتقسيم عقلي تفهم من خلالها طريقتهم في التفكير وأنا أقرب لك الصورة وألخص لك المسألة نضرب أمثلة قبل كل شيء نأخذ أمثل على تعارض قول مع فعل قبل قليل مثال إيش؟ الحجام أجرة الحجام قال كسب الحجام خبيث هذا قول ولا فعل قول. قول يعارضه فعل احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا مثال ثاني قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بور ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غرموا هذا قول أو فعل قول, قول. ثم وجده ابن عمر عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة عارض القول الفعل هذان مثالان مثال ثالث لو أردته أيضا الوضوء من أكل لحم الإبل قالوا نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم هذا قول وعارضه حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله هذا فعل صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فهذا قول عارض فعلا الوضوء من فضل طهور المرأة وهذا أيضا من أمثلة تعارض القول مع الفعل في حديث الحكم ابن عمل الغفاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نها أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة يعارض حديث ابن عباس قوله عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة هذا مثال آخر وكذلك ما مر في وجوه أخرى وأدلة سابقة في هذا الباب أمثلة متعددة كيف نتعامل مع كل حديث فيه قول عارض حديثا فيه فعل؟ لا يستقيم أن تعطيني قاعدة واحد وتجعلني أمشي عليها في كل قضية من هذه القضايا مثلا في استقبال القبلة واستدبارها حملوها على محامل منهم من قال هذا خاص به عليه الصلاة والسلام جواز الاستقبال والاستدبار لكن ضعف هذا الجواب ليش لأن الأصل في أفعاله التشريع ولا دليل أو لا قرينة على الخصوصية فيبقى الجواب هذا ليس جوابا متينا محررا فحملوه على جواب آخر وهو أنهم قالوا هذا محمول على جواز قضاء الحاجة في استقبال القبلة واستدبارها إذا كان بين البنيان والتحريم والنهي العام إذا كان في الفضاء والفلات فهذا كما ترى جمع فأريد أن أقول لك عند تعارض القول والفعل ثم وصول إذا راعيته فهمت هذا التقسيم في الجملة أولا ثبوت النصي هذا مهم فمتى كان أحدهما ضعيفا فالضعيف لا يعارض الصحيح ولا حاجة إلى تكلف الجواب جمعا بينهما اثنين متى أمكن الجمع بين النصين القول والفعل فالأصل جمع بينهما ولا يصح أن تقول مطلقا إن القول مقدم أو الفعل مقدم فلا بد أن ننظر إلى إمكانية الجمع مثل ما تقدم في حديث قضاء الحاجة فحملناه بالجمع لأنه متى أمكن الجمع بين النصين فهو إعمال للنصين أو للدليلين وهو أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر فإعمال الدليلين ولو من وجه كما في الجمع بين الحديثين وكذلك احتجم وعطى بطيبة الحجام دينارا وقال نهى كسب الحجام خبيث فحملنا النهي على الكراهة والفعل يدل على الجواز فالنهي محمول على المنع ولولا الفعل الثابت عنه لقلنا للتحريم فكان فعله قرين صرفنا به ذلك النهي من التحريم إلى الكراهة وقس على ذلك أمثلة متعددة محمول فيها الأمر على الجمع بينهما ما أمكن طيب تعذر الجمع فإننا نعمل قواعد العمل بدفع التعارض ننتقل إلى التاريخ إن ثبت فالمتأخر يكون ناسخ للمتقدم إن تعذر الجمع بوجوهه المعتبرة ما عرفنا التاريخ جهلناه، هنا يأتي المحك هل القول مقدم أو الفعل وسيأتيك الخلاف الذي عليه الكثيرون أن القول مقدم عن الفعل لأنه أرجح من حيث الدلالة الفعل لا يحمل دلالة في ذاته يحمل ثبوت الفعل لكن القول فيه أمر فيه نهي فيه عموم وخصوص هناك اعتبارات تستطيع أن تبني عليها فهم الدلالة بخلاف الفعل ثانيا الفعل يحتاج إلى بيان والقول هو البيان فلا يحتاج إلى بيان ثالثا أن الفعل يحتمل الخصوصية والقول لا يحتمله إلا إذا نص عليه قال هذا لي خاصة الرابع أن الفعل متعدد الأنحاء محتمل حمال لوجوه شتى بخلاف القول فمن هنا كان أحكم فإذا سئلت أيهما أقوى دلالة القول أو الفعل من حيث الإرشاد إلى الحكم ودرجته في القول أقوى، لكن من حيث بيان التفصيل والصفة والهيئة، فالفعل أقوى، ولهذا فيتجه مثل ابن حزم وغيره إلى أنه لا يحتاج إلى القول بالطراد الترجيح القول وتقديمه مطلقا بل هما متكافئان، فينظر إلى الوجه الذي يمكن ترجيح أحدهما به على الآخر، ولهذا فستأتيك الصور الآن. ليس المصنف هنا يعني سيستقصد 72 صورة بل على بعضها دون أن يضرب أمثلة وقد عرفت أمثلتها في الجملة نعم ولا في فعله ولا قوله يعني يقصد أيضا لا تعارض بين قوله وفعله وذكر القسم الأول حيث لا دليل على تكرر ولا تأسن يعني لا دليل على تكرار الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم ولا على التأس بنا على التأسي لنا به عليه الصلاة والسلام فقلت لك هذا مناط التقسيم أن يدل الدليل على التكرار والتأسي أو يدل على التكرار فقط أو على التأسي فقط أو لا يدل على هذا ولا ذاك بدأ بالقسم الأول حيث قال رحمه الله حيث لا دليل على تكرر ولا تأس والقول خاص به وتأخر لكن إن قدم هذا بال... لا تعرض فيه فلا نحتاج إذا إلى إشارة إلى المأخذ ومين ما أيهما نرجح نعم. لكن أنت قدم فالفعل ناسخ. أنت قدم ماذا؟ القول. نحن في القسم الأول. لا دليل على التكرار ولا على التأسي. وتقدم القول فسيكون الفعل المعارض له ناسخا. طيب جهلنا التاريخ ما عرفنا أيهما المتقدم وإن جهل وإن جهل وجب العمل بالقول. هذا على مذهب سيمش عليه المصنف أنه عند التعارض. ولا وجود لمرجح لا من حيث التاريخ ولا يمكن الجمع فيرجح القول في كل الصور الآتية على مذهب كثيرين ممن يقدم الترجيح في العمل بالقول وتقديمه على الفعل ولا إن اختص القول بنا مطلقا يعني, يعني أيضا لا تعارض يعني لا يعد صورة من صور التعارض إن اختص القول بنا يعني عارض قول فعلا والقول خاص بنا والفعل هل ما في دليل على التكرار ولا على التأسي لكن عندنا دليل أن القول هذا خاص بنا فسيكون الفعل المتأخر ناسخا إن تقدم القول في الفعل ناسخ قال ولا تعارض إن اختص القول بنا إذا كان القول خاص بنا فسواء تقدم الفعل أو تأخر لا تعارض ليش لعدم التوارد على محل واحد القول خاص بنا والفعل ليس فيه دلال على التكرار ولا على التأسي فقدم القول لأنه لم يعارض الفعل في نفس الموردين أو وتقدم الفعل. وكذلك إن عم القول يقصد بعم كان القول عام لنا لأمته وله صلى الله عليه وسلم وتقدم الفعل. ليش ليست معارضاً لأن الفعل افترضنا أنه لا دلالا فيه على التأسي. فالفعل لم يتعلق بنا. فسيكون القول غير معارض للفعل. ولا في حقنا إن تقدم القول. إيش يعني ولا في حقنا؟ ولا تعارض أيضا في حقنا في نفس القسم الذي لا دليل فيه على التكرار ولا على التأسي لا تعارض في حقنا إن تقدم القول أيضا لماذا للجواب ذاته لعدم توارد القول والفعل على محل واحد وهو كخاص به يعني كالقول الخاص به سيكون خاصا به فلا تعارض مع الفعل لكن إن كان العام مظاهرا فيه فالفعل تخصيص يعني إن لم يكن العام منصا بل كان ظاهرا يعني محمول على العموم في ظاهره فالفعل سيكون مخصصا لما سبق من العموم ولا فينا مطلقا مع دليل عليهما انتقل الى القسم الثاني مع دليل عليهما على ايش تكرار والتاسى تكرار الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم والتأسي به لنا في حقنا ومعشر أم عشر أمته. انتقل القسم الثاني وجود دليل على التكرار والتأسي قال أيضا لا تعارض فينا مطلقا متى إذا كان القول خاصا به طيب القول خاص به والفعل ثبت عندنا فيه التكرار فلا تعارض أيضا لأن الفعل تقدم أو تأخر لا مؤثر له لأن القول خاص به عليه الصلاة والسلام فلا يكون هذا من منطات التعارض وفيه المتأخر ناسخ إيش يعني وفيه؟ يعني في حقه صلى الله عليه وسلم أيضا هل سيكون هذا من باب التعارض قال أما في حقه فالمتأخر ناسخ ليش لن قبل قليل يقول القول خاص به فإن كان القول خاص به وعارض فعلا دل الدليل على وجوب تكراره إذن هذا تعارض في شأنه فعل يدل على التكرار وقول خاص به ماذا ستصنع ستنظر إلى المتأخر المتأخر يكون جهلنا التاريخ على طريقتين في القول مقدم اقرأ ومع جهل ومع جهل يعمل بالقول عموما طرد تقديم القول عند عدم وجود سبب آخر هو طريقة جملة من الأصوليين ولهم فيها ثلاثة تقول في كل مسألة يقول يقدم القول أو يعمل بالقول فيه ثلاثة مذاهب تقديم القول أو تقديم الفعل أو ما في تساوي تريد أن تفعل الآن عندك تعارض ستدفعه المذهب الثالث توقف، وهو طريقة مشى عليها ابن الحاجب وسبكي والبيضاوي في بعض الصور. نعم. ولا في حقه معه عليهما والوقف. ولا في حقه يعني. ولا تعارض في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عليهما مع إيش؟ مع وجود الدليل عليهما على التكرار والتأسي. أيضا لا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم مع وجود الدليل على التكرار والتأسئ إذا كان القول مختص بنا ليش ما في تعارض لأن القول لا يشمله, لا يشمله فما في تعارض وفينا المتأخر ناسخ إش يعني وفينا في حقنا طالما القول خاص بنا والعام دل الدليل على وجوب تكراره وتأسينا به فعلى ماذا سنحمله ننظر إلى المتأخر سيكون ناسخا وإذا جهلنا ومع جهل يعمل بالقول تقديم القول إذا جهل فإذا فهمت الطريقة التي مشوا عليها يسهل أن تستوعب طريقته الباقي في تقسيم الصور ولا فينا مع دليل على تكرر ولا تأس هذا القسم الثالث. الثالث ما هو وجود الدليل على التكرار دون التأسي تكرار الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم ولا يوجود دليل على مشروعية تأسين به في ذلك الفعل قال هذا أيضا لا تعارض فيه في حقنا متى؟ إن اختص القول به أو عم سواء كان القول خاصا به أو عاما له ولأمته فلا تعارض لأن نقول ما في دليل لا ما في دليل على التأسي وبالتالي فالقول خص أو عم لن يعارض الفعل لأن الفعل لا يدل على مشروعية التأسي به وفيه المتأخر ناسخ اش يعني وفيه في حق النبي صلى الله عليه وسلم سيكون المتأخر ناسخا طيب اذا جهلنا فإن جهل عمل بالقول بالقول على نفس الطريقة سيمشي في كل الصور الواردة وإن اختص بنا فلا مطلقا وإن اختص القول بنا ونحن قبل قليل قلنا دل الدليل على التكرر والقول خاص بنا أيضا فلا مطلق سواء تقدم أو تأخر انتهى من القسم الثالث ولا معه على تأسن فقط ولا يعني ولا تعارض معه مع الدليل على تأسن فقط هذه صورة الرابعة صورة الأولى دليل على التكرار والتأسي الصورة الثانية مع عدم الدليل فيهما الثالثة مع الدليل على التكرار فقط وهنا على التأس فقط يعني مشروعية تأسين به صلى الله عليه وسلم فلا تعارض إذا كان القول ولا معه على تأس فقط والقول خاص به وتأخر مطلقا هذا لأن القول خاص به والفعل دل على التأس فافترقت الجهة ولم يتوارد على محل واحد مطلقا يعني سواء كان لنا أو له أما لنا لأن الفعل لا يتكرر أما له فلعدم التوارد على محل واحد وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقي إن تقدم إيش القول, القول ونحن نتكلم على صورة وجود الدليل على التأسي فقط وتقدم القول فالفعل فالفعل ناسخ في حقه فإن جهل عمل بالقول على الخلاف السابق منهم من يقدم القول أو الفعل أو التوقف وإن اختص بنا ففيه لا اختص القول بنا ففي حقه صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تعارض لما لعدم التوارد على محل واحد وفينا المتأخر ناسخ فينا القول خاص بنا والفعل يدل على التأسي فتعارض قول وفعل ماذا نفعل نحكم للمتأخر إن كان متأخر القول فهو الناسخ إن كان المتأخر الفعل فهو الناسخ إن جهل على الطريقة السابقة نعم وإن عم فإن تأخر ففيه لا وإن عم القول لنا وله عليه الصلاة والسلام وعارض فعلا يدل على وجوب التأسي فإن إن تأخر القول ففيه في حقه صلى الله عليه وسلم لا يكون تعارضا لعدم وجوب تكرر الفعل قلنا الدليل دل على التأسي فقط فما في دليل على التعارض وفينا وفينا القول ناسخ عندنا سيكون القول ناسخا لأنه افترضنا أنه تأخر وإن تقدم فالفعل ناسخ العبرة بالمتأخر قولا كان أو فعلا انتهت الصور التي أرادها المصنف وأظنها بضع وعشرون صورة من التقسيم الكبير الذي قلت لك إن أغلب صوره غير وارد في السنة لكنها قسمة عقلية قال رحمه الله وبعد تمكن من العمل لا تعارض إلا أن يقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ له فإن جهل عمل بالقول فيهن هذه صورة تطبق على ما سبق عندما يأتي التعارض ويكون قد حصل التمكن من الفعل قال بعد التمكن من العمل بمقتضى القول يعني فلا تعارض في حقه ولا في حقنا إلا إذا اقتضى القول التكرار لأن التمكن من الفعل سيكون مع اقتضاء الفعل للتكرار مواردا على محل تعارض فعندئذ يكون الفعل ناسخا فإن جهل التاريخ عمل بالقول وعلى الطريقة السابقة ومنهم من يرجح الفعل ومنهم من يقول بالتوقف المذاهب الثلاثة كلها السلام عليكم قال رحمه الله فائدة فعل صحابيهم مذهب له هذه الفائدة ختام فصلنا ومجلسنا اليوم قال فعل الصحابي مذهب له حديثنا عن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وتقسيمها وأنواعها ودلالتها وتعارضها ختم بهذه الفائدة مذهب الصحابي فعله الذي يصدر عنه إذا خرج مخرج القربة على ماذا يحمل قال مذهب له طيب مذهب الصحابي ما مكانته في التشريع على الخلاف الاحتجاج بقول الصحابي فمن يقول قول الصحابي حجة فسيكون فعله الذي خرج مخرج القربة يدل على الاحتجاج بفعله عند من يحتج بفعل الصحابي بقيوده أن لا يوجد نص في المسألة وأن لا يخالف قول صحابي آخر وأن يعرف قوله وينتشر إلى آخرهم. فختم بهذه الفائدة فصل السنة أو بابها لنشرع في الدرس القادم إن شاء الله في ثالث الأدلة باب الإجماع نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم ربنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من شر كل الذي شر أن تأخذ بنصيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على آله وصحبه أجمعين